ومتى يتم المسافر صلاته؟ يتم المسافر الصلاة ولا يقصرها إذا انتهى سفره وذلك بالعوده إلى محل اقامته أو بنية الإقامة في بلد اكثر من أربعة ايام عند الجمهور واكثر من خمسة عشر يوما عند ابي حنيفه وهذا إذا حدد هذه الإقامة بهذا الحد فالا لم يستطع تحديد الاقامه كأن كان ينتظر قضاء حاجته ولكن لم يحدد له موعد قضائها فله القصر حتى تنتهي حاجته ولو مكث مده طويله والله أعلم